يدبر الأمر يدبر الأمر. دان بیو feet mm -hmm. I feel was a road و فيم Allah'aikum <laughs> يستعجلونك بالسيئة قبل الحسن <laughs> in ko In What وما <تصفيق> دعاء قل ما رب السماء